يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محذورا وقد م ن ا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ل ذ ا م ا